بسم الله الرحمن الرحيم الا هاكو حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترى أنها عين اليقين ثم لتسأل يومئذ عن النعيم